وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا أنزل عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نرى رَبَّنَا لقد اسْتَكْبَرُوا فِي அவுஃபி وَعَدَ عَتْرًا كبيرا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّ وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ ஈதின تَكْرُمُ وَأَحْسَنُ مَا كِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالرَّعَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا அல்முல்யமீஹன் வநயுற வய மய هُوَ ٱلَّذِى عَلَىٰ يَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ يَا لَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ ٱتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد عن بعد إذ جاءني وكان الشيطان கத خذولا وقال الرسول يا ஹஜூல வசூலுய قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَاديًّا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِقُلُوبِكَ وَرَتِّلْ نَاهُ تَرْتِيلًا